الباب وأنا أستميحكم عذرا فإنه قد جاءني سؤال وهو غريب جدا ويقول فيه يسألني بالله تبارك وتعالى وأنا والله لا أحب مثل هذه السؤالات فإن فيها تشديد وخصوصا فيما لا فائدة يعني فيه أو فائدته قليلة وباستطاعتك الامر الأمر فيه سعة يقول سمع في الشبكه قصيده ابي طالب فاش دعوه ابي طالب خلص انت تاخذها من الشبكه لكن يسال بالله ان نلقيها فانا اقول مثل هذا في مشقه وينبغي لاخواني ما يذكرون مثل هذا يعني الذي يشق وياخذ الوقت على اخواننا ولكن اجدني مضطرا من سألكم بالله فاجيبوه حتى لا يقع هو ايضا في نفسه وانا لا اقع في الاثم وأستميحكم عذرا لأجل هذا السؤال فهي والله موجودة في النت ولكن أذكر لكم ولعلنا نختم بها فيقول أبو طالب ما أدري وهذا يبغى يختبرنا فإذا نسيت يمكن ما حد يرد علي إلا إذا كان موجود فيكم من يحفظها وهي 94 بيتا يقول أبو طالب وما قلت لكم يشق علينا يقول أبو طالب ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايلي وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأناملي صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائلي قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضسي لي من إسافة ونايلي موسمة الأعضاب أو قصراتها مخيسة بين السديسي وبازلي ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعذاكلي أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا إن أو ملح بباطلي ومن كاشحي يفعلنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاولي وثوري هو من أرساف, أرساف بير مكانه وراق لدر في حراء ونازلي وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافلي وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحا والأصائلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي ندر ومن كل راجل وبالمشعر الاقصى إذا عمدوا له إلال إلى, إلى مفضشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلتي جمع والمنازل من منا وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا المقربات اجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجمره الكبرى اذا صمدوا لها يؤمون قد فرسها بالجنادل وكندتئذ هم بالحصاب عشيه تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حنيفان شد عقد ما احتلفا له ورد عليه عاطفة الوسائل وحطمه موتمر الصفاح وشرحه وشبرقه واخد النعام الجوافلي فهل بعد هذا من عاد لعائد وهل من معيذ يتق الله عادلي يقع بنا العدا والدول والننى تسد بنا أبواب ترك وكابلي كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزا محمدا أي نسلبه ولما نطاعن دونه ونناظلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائلي وينهض قوم في الحديد إليكم نهض الرواية تحت ذات الصلاصلي وحتى نرى ضدغني يركب ردعه من الطعن فعل الانكب المتحاملي وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثلي لكفيفه مثل الشهاب سميدع اخي ثقة حامل حقيقة باثلي شهورا واياما وحولا مجرما علينا وتاتي حجه بعد قابله وما ترك قوم لا ابالك سيده يحوط الزمار غير ذرد مواكلي وابيض يستسقى الغمام بوجهه فيما اليتامى عصمه للارامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمه وفواضل لعمري لقد أجراء سيد وذكره الى بغضنا وجزاءنا لاكلي وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن اطاع امر الكلقبائي القبائل اطاع ابي وابن عبدي يغوثهم ولم يرقبا فينا نام قال كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجاملي فإن يلقي أو يمكن الله منهما نكلهما صاعا بصاع المكايلي وذكاء أبو عمرو أبا غير بغضنا ليبعيننا في أهل شاء وجاملي يناجي بنا في كل ممسن ومصبح فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتلي ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائلي أضقى عليه بغضنا كل تلعث من الأرض بين أخشب فمجادلي وسائل أبا الواليدي ما ذاح بوتنا بسعيك فينا معرضا كالمقاتلي وكنت مرأا ممن من يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهلي فعتبه لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض دي دغاولي ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافلي ويخبرنا فعل المناصح أنه شفق ويخفي عارمة الدواخلي أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة ألجدل من الخصوم المساجل أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤك الفلست بوائلي جزى الله عنا عبد شمس أو عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قص لا يخيث شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خالف قيضا بنا والغياطيل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآلق صي في الخطوب الأوائل وسهم ومخزوم تمالا وألبوا علينا العبى من كل طمل وخاملي فعبد منا في أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي لعمري لقد وهنتم وعجلتموا وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل، وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حقاب أقدر ومراجلي ليهني بني عبد منا في عقوقنا وخضراننا وتركنا في المعاقل فإنك قوما التائر ما طنعتموا وتحتلبوها لقحة غير باهلي وسائط كانت في لؤي ابن غالب نفاهم إلينا كل سطن حلاحلة ورهقون فيلي شر مواطئ الحصى والا محابين مما عد وانا علي قصيا ان سينشر امرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصيا عظيمه اذا ما لجئنا دونهم في المداخل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا اذًا عند النساء المطافلي فكل صديق وابن اختنا عده لعمري وجدنا غبه غير طائلي سوى أن رهق من كلاب ابن مرة براء إلينا مما عطى في خاذلي وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحسروا عنا كل باغ وجاهلي وكان لنا حوض الثقاية فيهم ونحن الكدام الغالب والكواهلي شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقلي فما أدركوا بحرا ولا تفكوا دمع ولا حالفوا إلا غراء إلا ولا حالفوا ولا حالف إلا شرار القبائل بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ووارئ سود فوق لحم خرادلي بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيت بن عاقل ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حسام مفردا من حمائلي أشم من الشم البهالي ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته بالمحب المحب فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزناً لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضلي حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافلي فوالله لولا ان اجي ابي سبة تجر على شيخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازلي لقد علموا أن ابننا مكذب لدينا ولا يعنى بقول أباطلي فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطلي رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء فأصبح فينا أحمد في أرومة قصر عنه ثورة المتطاول حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرا والكلاكل لجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصلي فإن تكو كعب من لؤين فلا بد يوما مرة من تزايلي هذه 94 بيت وأنا أرجو مثل هذا السؤال أيتكرر مرة ثانية غدا يتكرر أعوذ